بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدواكم اولياء اتنقون اليهم بالموده وقد كفر بنا جاءكم فَامْنَعُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ يُسِرُّونَ إِلَيْهِ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَسْعَ حِلْمَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَصْطَفُكُمْ كَانُوا لَكُمْ أَعْدَاءً بِنْسُؤُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْفَتَهُُم بِذُلٍّ وَوَدُّ لَهُمْ فَتَكُونُونَ لَذِينَ سَأَلْتَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَمَا كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا إِنَّا مُهَاجِرُونَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَظَنَّا بِالْبَاطِلِ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداواتُ وَالْعَدَاوَةُ و ابدا حتى تؤمن بالله وحده الا طاول ابراهيم لابيه استغفرا ما لك وما انك لك من الله من شريك ربنا عليك توكلنا اليك انا بنى المصير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 وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ حَاشَ لَهُ أَنْ يَدَعَ عَلَى بَنِيكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مودة. وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَنَنَالَكُمُ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ لَمْ يُطِعُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ قُلْ اللَّهُمَّ عَمَّنْ لَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَتَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أيها ستمتحنهم والله اعلم بايمانهم فان علمتمهم من امن لا تسلمهم الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا آنَسَفُ وَلَجْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ ثَمَّ كَيْفُمْ إِذَا آتَيْتُمُهُمْ لَعُذْرُو وَلَا تُفْتَرِي عَلَى الكَوَافِرِ وَاسْأَلُونَا فَإِنْ سَأَلُوكَ مَا أَنْتَ قَائِلٌ لَكُمْ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِنْ كُنْتَ سَتَكُونُ شَيْئًا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ لَمَّا آمَنْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُؤْمِنُونَ بِهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِلَىٰ قال المؤمنات يبايعن فعلى ان لا نشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزني ولا يقتلوا اولادهم ولا ياكلن ذبحان افتريناه بين ايديهم وَلَا يُنْزِلُ مِنَ الْغَيْبِ شَيْئًا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَاهِرَ وَالْخَافِيَ قَوْمَ يَمْنَعُونَ وَقَائِدُهُمْ اللَّهُمَّ عَلَى الَّذِينَ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أصحاب